الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلًا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ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 ما للكافرين حصرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن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 نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طالما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 ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا كقريه امرنا مترف فيها امرنا مترف فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إنما يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كل ك محظورة أظهر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. Allah